قريش ومخزوم كانت قريش موئل الثقافة العربية من أنحاء الجزيرة كلها بين حاضرة وبادية ومن قديم عصورها إلى حديثها لأنها كانت وسطا بين الحضارة والبداوة وكانت تقيم في عاصمة الحجاز وإلى جوار الكعبة التي يحج إليها العرب تبركا بحرمتها ولياذا بأصنامها ويحملون إلى أسواقها أزواد الأدب والشعر والحكمة كما يحملون إليها أزواد القوت وسلع التجارة وكانت قريش تنتقل إلى بلاد العرب كما ينتقل العرب إليها من بلادهم فكان لها رحلة في الشتاء والصيف احداهما الى اليمن والاخرى الى الشام وكانت تضيف الى ما تعلمه بالسماع والروايه علم المشاهده والمراس حيث نزلت في طريقهما من ديار العرب او من ديار الروم والحبشه وسائر الامم الاعجميه كما كانت تسميها والعرب من دأبهم حفظ السير ورواية الأحاديث والتنقيب عن الأخبار والطوايا لأن الاستطلاع من طبيعة سكان السحارة وتتوقف سلامتهم احيانا على خبر يعلمونه في أوانه كما تستهدف أرواحهم احيانا للخطر العظيم من جراء طارئ داهم تفوتهم الحيطه له في حينه ولم يزل ابناء القبائل على ولعهم المأثور بالسير والاخبار لغير هذه الضروره التي يدعوهم اليها حب الامن والسلامه فهم غيورون على تراث الاباء والاجداد تفاخرا بالنسب العريق وتصحيحا للعلاقات وتمييزا للاقربين والبعداء ومع هذا الولع الأصيل في الطبيعة العربية باستقصاء الخبر يصعب على الذهن أن يتخيل أن قريشا تجهل شانا من شؤون الثقافة العربية وهي تقيم في مثابة الجزيرة كلها وتسهر على عاصمة العرب وتجوب أنحاء هذا الوطن الكبير من شماله إلى جنوبه ومن جنوبه إلى شماله وتتابع العصور حقبه بعد حقبه وهي في مرقبها الذي تطل منه على كل ما يعنيها فقلما غاب عنها علم عربي وصل اليه ابناء الحواضر والبوادي باجتهادهم واختبارهم او وصلوا اليه بالقدوه والسماع عن الامم الاجنبيه وقلما خفي عنها فن من فنون ثقافه العرب في مصالح السلم والحرب او معارض السياسه والشؤون الاجتماعيه ونظن أن خطأ المؤرخين في تقدير معارف العرب السياسية لا يقل عن خطائهم في تقدير معارفهم الحربية وقد كانت كما رأينا كفوءا لحضارة الدولة الفارسية وتجارب قوادها وأساورتها وكذلك كانت لهم في السياسة والنظم الحكومية خبرة لا يستخف بها من ينفذ إلى بواطنها فهي لا تبلغ أن تكون فلسفة مشروحة ومذاهب مفصلة على مثال النظم العصرية ولكنها كذلك لا تنزل إلى الفوضى ولا إلى الغريزة الهمجية التي لا مساك لها ولا تدبير فيها وأوجز ما يقال عن خبرتهم بالنظم الحكومية إن العالم القديم لم يعرف قط نظاما من أنظمة الحكم إلا كان للعرب نموذج منه يوافق مصالحهم وعقائدهم ويجري على عاداتهم وخلائقهم عرفوا نظام الإمارة التي ينفرد فيها الأمير برأيه ويستأثر فيها بشريعته وقضائه وعرفوا نظام الإمارة التي يتولى فيها الحكم نائب عن الأمير يفصل في قضايا الرعية بمعونة ذوي الرأي منها إلا أن يكون غزوا أو قتال فهو باسم الملك دون غيره وهو النظام الذي جرى عليه أهل الحيرة زمنا مع ملكهم المنذر ونائبه زيد بن حماد من بني أيوب وعرفوا نظام الإمارة التي يختار أميرها من أمة أخرى كما تنتقل الأسر الأوروبية اليوم من مواطنها إلى الموطن الذي تحكمه بالمصاهرة أو بالاتفاق بين الدولتين وعلى هذه السنة اجتمع البكريون حين غلبهم سفهاؤهم وأكل قويهم ضعيفهم فقال شيوخهم لا نستطيع دفع ذلك إلا أن نملك علينا ملكا نعطيه الشاة والبعير فيأخذ للضعيف من القوي ويرد على المظلوم من الظالم ولا يمكن أن يكون من بعض قبائلنا فيأباه الآخرون ولكن نأتي تبعا فيختار لنا فقصدوه فملك عليهم حجرا أمير كيندا وهو أبو امرئ القيس الشاعر المشهور وعرفوا الحمايات على أنواعها حماية الإمارة التي تستعين بجيش أجنبي وحماية الإمارة التي تعتمد على جيشها وحماية الإمارة التي تدين لدولة واحدة أو تدين لدولتين كما حدث ذلك في ملك اليمن بين الحبشة وفارس وسادات البلاد وعرفوا رئاسة القبائل المنفردة ورئاسة القبائل المجتمعة إلى نسب واحد ورئاسة الرحال الذين يرعون الإبل والشاء ورئاسه أهل القرى الذين يغرسون المروج والبساتين ويزاولون التجارة من موسم إلى موسم وكانت قريش تسمع بهذه النظم وتشاهدها في مواضعها وتقتبس منها ما هي في حاجة إليه ولكنها لم تأخذ بنظام الإمارة لأن التنافس بين بطونها يمنعها أن تتفق على ملك من إحداها ولم تتعرض لنظام الحماية لأنها كانت بنجوة من سلطان الدول الأجنبية ولم يوافقها نظام أهل البدو ولا نظام أهل القرى لأنها كانت وسطا بين الحضارة والبداوة كما قدمنا وكانت ترعى مصالحها ومصالح الوفود التي تقبل إليها حاجة أو متجيرة وليست هي من عشائرها التي تقبل منها حكم الشيخ في قبيلته على أي صفة من صفاتها فاختارت لها نظاما فريدا يوفق بين هذه الأطوار الاجتماعية المختلفة فيها ولعله أشبه النظم بنظام المشيخ بين الرومان الأقدمين، وإنما يقول الرأي الأخير فيه إلى مجلس يجتمع من رؤساء كل بطن من القبيلة، ويوشك أن يكون أمره شورى أو على صورة الشورى التي ترضى بالمجاملة وإن لم يكن فيها رضا بالحقيقة، إذ الحقيقة أن المرجع الأخير إلى أقوى الأقوياء من أولئك الزعماء، كلما حزب الأمر وتشعبت الآراء، ومن زكانه الحكم عندهم انهم فهموا مناط الرئاسه القرشيه التي يدين بها حجاج البيت الحرام وقصاد مكه من الحضر والباديه وهي الدين واللغه والتجاره المشتركه فحفظوا مناسك الكعبة وجعلوا أسواقهم معرضا للبلاغة الشارية والخطب المروية وتعاهدوا على ضمان الثقة بالتجارة كلما غدر غادر بذمتها أو اعتدى معتد على حقوقها واحتالوا على التوفيق بينهم بتقسيم المفاخر والمراسم على بطونهم وزعمائهم حسب أقدارهم ومزاياهم فانتهى الشرف إلى عشرة بطون هم هاشم وأمية ونوفل وعبد الدار وأسد وتيم ومخزوم وعدي وجمح وسهم فكانت لهاشم سقاية الحاج وكانت لأمية راية الحرب يخرجها عند القتال ليسلموها إلى قائدهم المختار وكانت لنوفل الرفادة وهي إعانة الحجاج المقطعين بالمال وكانت لعبد الدار السدانة والحجابه واللواء وكانت لبني تيم الديات والمغارم وكانت لبني مخزوم القبه وهي مجتمع الجيش والاعنه وهي قياده الفرسان وكانت لبني عدي السفاره ولبني جمح الايسار او الازلام ولبني سهم الحكومه والاموال المحجره وظلوا يتولونها جيلا بعد جيل إلى ظهور الإسلام ولم يكن لهذه الوظائف الموزعة شأن واحد في جميع الأوقات والأحوال بل كانت تعلو وتهبط على حسب الزعيم الذي يتولاها وعلى حسب القوة التي يكون عليها بيته عند ولايته إياها ولكننا إذا نظرنا إليها نظرة مجملة وجدنا منها ما كان يقصد به جبر الخاطر والإرضاء وما كان يشبه الوظائف الشورية أو الإدارية الثانوية في حكومتنا الحاضرة، ولم نجد بينها سلطات فعالة خليقة أن تتعاقب مع الزمن غير ثلاث متفرقات، وهي السلطة الروحية لهاشم وعبد الدار، والسلطة السياسية لأمية، والسلطة العسكرية لمخزوم من بني مخزوم هؤلاء نشأ خالد بن الوليد بطل هذا الكتاب وكانت نشأته في أعرق بيوتها وأعلاها وأشرفها وأغناها فلم يكن من أبوته أو عمومته إلا رئيس بن رئيس لا تعلو مكانته مكانة أحد من رؤساء الجاهليه كان جده المغيرة بن عبد الله الذي كان الرجل من بني مخزوم يؤثر ان ينسب إليه فيسمى المغيري تشرفا بالانتساب إلى الفرع الذي أنافى على الأصول وكان أبوه الوليد بن المغيرة الملقب بالعدل وبالوحيد لأنه كان يكسو الكعبة وحده سنة وتكسوها قريش كلها كسوه مثلها سنة أخرى وكان عمه هشام قائد بني مخزوم في حرب الفجار وبوفاته أرخت قريش كما تؤرخ بالأحداث العظام ولم تقم سوق بمكة ثلاثا لحزنها عليه وكان عمه الفاكه بن المغيرة من أكرم العرب في زمانه، له بيت للضيافة يأوي إليه من شاء بغير استئذان، وكان عمه أبو حذيفة أحد الأربعة الذين أخذوا بأطراف الرداء وحملوا فيه الحجر الأسود إلى موضعه من الكعبة كما أشار النبي عليه السلام قبل الدعوة الإسلامية أما الذي فض النزاع بين القبائل على هذا الشرف حين آذن التنافس بينها بالشر المستطير فهو عم آخر من اعمامه وهو أبو أمية بن المغيرة الملقب بزاد الركاب كما جاء في بعض الروايات فقد أشار عليهم أن يكلوا الحكم إلى أول داخل من باب المسجد ليختار من بينهم من يرفع الحجر إلى مكانه فارتضوا مشورته وتم صواب المشورة بتوفيق البشارة النبوية قبل إهلالها على العالم بسنين ولقب أبو أمية زاد الركاب لأنه كان يكفي أصحابه في السفر مؤنتهم فلا يتزودون بزاد ويظهر أن بني مخزوم هؤلاء كانوا في ثروتهم وعدتهم وبأسهم أقوى البطون القراشية حين ينفرد كل بطن منها عن سائر بطونها ولكنهم لم يستأثروا بالزعامة القراشية لأنهم كانوا ينافسون بني هاشم وبني أمية وبني عبد الدار وهم ثلاثة بطون قوي يلتقون في جد واحد أقرب من الجد الذي يجمعهم ببني مخزوم وهو مرة بن كعب بن لؤي بن غالب بن فهر جد قريش أجمعين وقد تبينت رجاحتهم هذه في مواقف كثيرة قبل الإسلام وبعده فاتطلعوا وحدهم ببناء ربع الكعبة بين الركنين الأسود واليماني واشتركت قريش كلها في بناء بقية الأركان وكان لبني مخزوم وحدهم في وقعة بدر 30 فرسا من 100 فرس لقريش كلها ومئتا بعير وأربعة أو خمسة آلاف مثقال من الذهب غير الازواد والأمداد فلا جرم يعظم على نفوسهم أن يغلبهم منافس على الشرف والعزه وان يحوزوا كل ما حازوه من الرجال والأموال ثم تشيل كفتهم مرجوحة في ميزان الفخار ولا جرم ياخذون الامر ماخذ الانفه والخنزوانه بينهم وبين بني عبد مناف حين تظهر النبوه في هؤلاء ولا تظهر فيهم وقد اخذوها هذا الماخذ حين قال ابو جهل تنازعنا نحن وبنو عبد مناف اطعموا فاطعمنا وحملوا فحملنا وأعطوا فأعطينا حتى إذا تحازينا على الركب وكنا كفرسي رهان قالوا منا نبي يأتيه الوحي من السماء فمتى ندرك هذه وإنما قال أبو جاهل بن عبد مناف ذهابا إلى الجد الذي يجمع هاشما وأمية وعبد الدار كأنه يستعلي في كبريائه أن ينافس هاشما وحدها دون أن يصعد إلى أبيها الذي يجمع بينها وبين غيرها وكان الوليد بن المغيرة يزعم أنه هو أحق الناس بالنبوة والقرآن، ويقول أينزل على محمد وأترك وأنا كبير قريش وسيدها، ففي ذلك يقول القرآن الكريم، وقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم، ونحن نعلم الآن أي عقبة كانت هذه الخنزوانة المخزومية في طريق الإسلام إذ نرجع إلى الآيات التي نزلت في رؤسائهم ووصفت ما كان من عنادهم وعتادهم وما كانوا يقابلون دعوة الدين الجديد بدعواهم في آبائهم وأجدادهم فلم ينزل في رؤساء قبيلة مثل ما نزل في رؤساء هذه القبيلة ولم تتمثل منعة قوم كما تمثلت منعتهم في ردود القرآن على أقوالهم وهي أقوى ردود عرفت في السور المكية الأولى على ما جاء في الآيات الكثيرة من سورة نون وسورة المدثر وسورة الكافرون عدا إشارات أخرى من سورة الحجر وعبس وتولى وكل أولئك فحواه شيء واحد وهو أن بني مخزوم باء بأسباب المحافظة على القديم جميعا حين تصدى الإسلام لتبديل ذلك القديم فهم أول من يصاب بهذه الدعوة الجديدة واخر من يلبيها وله مندوحة عنها ومن ثم كانت المصاولة بين الإسلام والجاهليه في وجه من وجوهها مصاوله بين محمد عليه السلام وبين خالد بن الوليد الذي انتهى اليه شرف الرئاسه المخزوميه في ذلك الاوان والناس يختلفون في تمثيل بيئاتهم وطبقاتهم غايه الاختلاف ويصدقون في تمثيلها غايه الصدق وهم يتفاوتون بينهم تفاوت النقيض والنقيض لان البيئه مستودع شامل يوجد فيه الحسن والرديء ويأكل كل منه على حسب مورده ومأتاه وحسب ما هو مستعد له وقادر عليه فإذا قيل سيد من سادات قريش أو نموذج من نماذج القرشية الجاهلية جاز لنا أن نتمثله على ألوان كثيرة لا على لون واحد وجاز أن يكون هذا السيد خير السادات من طبقته أو شرهم وشر أهل زمانه من جميع الطبقات ولكننا مع هذا قد نحصر الخصال المشتركه والنعوط الوسطى التي تشيع في هؤلاء السادات غير من تجاوزوا الحد وبلغوا الندره في الشذوذ والاستثناء فالغالب على هؤلاء الساده انهم يتوارثون الثقافه العربيه ويتدارسونها بالتعليم والتلقين والمعاشره ويستوعبون اخبار الحكماء وذوي الاحلام في علاج المشكلات وتدبير الحيل ومصانعه الناس والايام ويكثر فيهم أن يجمعوا الثقافة السياسية والعسكرية كما وصلت إليهم من تراث الأقدمين من عرب وعجم وبخاصة من كان منهم منوطا بعدة الحرب وقيادة القبيلة في غزواتها أو مواقف دفاعها كما كان خالد بن الوليد ومن صفاتهم الشائعة فيهم حب السيطرة والصرامة وقلة الرحمة والاستزادة من المال ومتع الحياة والتفاخر بالوفر والثراء وجمع الحطام من حيث مجتمع باساليبهم التي كانوا يستجيزونها ولا يتحرجون منها وأشيعها الربا والمغالات بالأسعار وقد وجد في أسرة خالد ما يكثر من الإقراض بالربا ومن يرى في أموال الربا شيئا من الدنس يقاربه في أحوال ويستبعده في أحوال أخرى فمات أبوه وله على قبائل مكة وأرباضها ديون تحسب بالألوف لم يزل خالد يتقاضاها حتى أسلم وأسلم المدينون فترك الربا من بعدها واكتفى برأس المال عملا بالقرآن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 وكذلك وجد في اسرته من نزه الكعبه عن اموال الربا وما شبهها فقال لقومه يا معشر قريش لا تدخلوا في بنائها من كسبكم الا طيبا لا يدخل فيه مهر بغي ولا بيع ربا ولا مظلمه احد وكلهم قرشي جاهلي من طبقه الساده واصحاب المال فحين نقول ان خالدا كان مثال طبقته وعنوان المحافظه على مزايا هذه الطبقه يحسن بنا ان نتجه الى تلك الخلائق الوسطى ونترقب منه نماذجها المشتركه التي لا غلو فيها من هنا او هناك حتى نرى دلائل الزياده في خليقه من تلك الخلائق فذاك إذن خاصته التي يتميز بها بين قرنائه ولا تخرجه من معهود الطبقة كلها على الإجمال ولا يتم الكلام على تراث بني مخزوم حتى نضيف إلى مزاياهم المختلفة مزية ملحوظة لها شأنها في كل مجتمع إنساني وليس شأنها بالقليل في حياة خالد على التخصيص فقد كانت هذه القبيلة على كثرة الأقطاب بين رجالها مشهورة بجمال نسائها بين الحواضر العربية وبقيت لها هذه الشهرة إلى ما بعد قيام الدولة العباسية إذ كان يقال لأب العباس السفاح ان المخزوميات رياحين العرب وعندك منهن يا امير المؤمنين ريحانه الرياحين ولا بد ان يكون هذا شان القبيله التي نبغ منها خالد بن الوليد وعمر بن ابي ربيعه فقديما كانت الفروسيه والغزل والمراه بيئه واحده تتعاون فيها البطوله والشعرية والجمال وصفة هذا كله أن خالد بن الوليد قد دخل الإسلام بأوفى نصيب من حمية السيادة العربية في عهد الجاهلية فصنع للاسلام وصنع الإسلام له الأعجيب وكان مقياس العبقرية العربية في عهدين متقابلين